بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد المجلس السابع من مجالس سماع كتاب منار السبيل في شرح الدليل لعلامة الفقيه ابن الضيان رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي كتاب الجنائز يسن الاستعداد للموت والاكثار من ذكره لقوله صلى الله عليه وسلم أكثر من ذكر من اللذات رواه البخاري ويكره الأنين كراهه تمني الموت إلا لخوف فتنة لحديث لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه الحديث متفق عليه وفي الحديث وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون عيادة المريض وتسن عيادة المريض المسلم لقول البراء أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع الجنائز وعيادة المرضى متفق عليه تلقين المحتضر وما يصنع به وتلقينه عند موته لا إله إلا الله مرة نص عليه لقوله صلى الله عليه وسلم لقينوا موتاكم لا إله إلا الله رواه أحمد ومسلم ولم يزد فيضجره إلا أن يتكلم فيعيد تلقينه لتكون آخر كلامه لقوله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة روىه أبو داود وقراءة الفاتحة وياسين قال أحمد وإقرؤون عند الميت إذا حضر ليخفف عنه بالقرآن وامر بقراءة الفاتحة وعن معقل بن يساري المرفوع عن ياسين يا على موتاكم رواه أبو داود وتوجيهه إلى القبلة على جنبه الأيمن لأن حذيفة رضي الله عنه قال وجهوني إلى القبلة واستحبه مالك وأهل المدينة والأوزعي وأهل الشام وقال صلى الله عليه وسلم عن البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا رواه أبو داود وقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس عليه لما روى البهقي عن بكر بن عبد الله المزني ولفظه وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بأس بتقبيله والنظر إليه ولو بعد تكفينه لحديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته ضواه البخاري والنسائي فقالت عائشة قبل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مظعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل على وجه رواه أحمد والترمذي وصححه فصل في غسل الميت وغسل الميت فرض كفاية اجمع لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته نقته اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبه متفق عليه وشروط في الماء الطهورية والإباحة كباقي الأغسال وفي الغاسل الإسلام والعقل والتمييز لأنها شروط في كل عبادة والأفضل ثقة عارف بأحكام الغسل لإحتاط فيه لقول ابن عمر لا يغسل موتاكم إلا المأمونون والأولى به وصيه العدل لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أوصى أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس دمت بذلك وأوصى أن, أن يغسله محمد بن سلين ففعل وإذا شرع في غسله ستر عورته وجوبا قال في المؤن لا نعلم في ذلك خلافا لحديث علي لا تبرز فاخذك ولا تنظر إلى فاخذ حي ولا ميت رواه أبو داود ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها لأن النظر العورة حرام فلمسوها أولى ويجب غسل ما به من نجاسة لأن المقصود بغسله تطهيره حسب الإمكان ويحرم السعورة من بلغ سبع سنين لما تقدم وسند أن لا يمس سائر بدله إلا بخرقة لما روي أن عليا غسل النبي صلى الله عليه وسلم وبيده خرقة يمسح بها ما تحت القميص ذكره المراذي عن أحمد وللرجل أن يغسل زوجته وأمته لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لومت قبل قبلي لغسلتك وكفنتك رواه ابن ماجه وغسل علي فاطمة رضي الله عنهما ولم ينكره منكر فكان إجماعا قاله في الكافي وبنتا دون سبع قاله القاضي وأبو الخطاب وكرهه سعيد وزهري وللمرأة غسل زوجها وسيدها وابن دون سبع حكاهم ابن المنذير إجماعا لحديث أئباك السابق وقالت عائشة ترى استقبلنا من أمرنا ما ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساءه رواه أحمد وابو داود ولما مات إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم غسله النساء وحكم غسل الميت فيما يجب ويسن كغسل الجنابه لقوله صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي غسلنا ابنته ابدأنا بما وما ومواضع الوضوء منها رواه الجماعة لكن لا يوثل الماء في فمه وأنفه في قول الأكثر بل يأخذ خرغة مبلولة فيمسح بها أسنانه ومن خريه ليقوم مقام المضمضة والاستنشاق لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ويكره الاقتصار في غسله على مرة قال أحمد لا يعجبني أن يغسل واحدة. ولقوله صلى الله عليه وسلم حين توفيت من غسلناها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر. إن يخرج منه شيء فإن خرج واجب إعادة الغسل إلى سبع فإن خرج بعدها حشي بقطن فإن لم يستمسك فبطين حر ثم يغسل المحل قال أحمد لا يزاد على سبع خرج منه شيء أو لم يخرج ولكن يغسل النجاسة ويحشو مخرجها بالقطن ويوضأ وجوبا ولا غسل لجنوب أحدث بعد غسله لتكون طهارته كاملة وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الوضوء ولا الغسل لما فيه من الحرج الشهيد وشهيد المعرجة لا يغسل ولا يكفن ولا يصل عليه لحديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفل شهداء أحد في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم رواه البخاري والمقتول ظلما لا يغسل ولا يكفن ولا يصل عليه لحديث سعيد بن زيد المرفوع المنقدر دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه ومن قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد فهو أبو داود والترمذي وصححه وعنه يغسل ويصلى عليه لان ابن الزبير غسل وصلي عليه فاما الشهيد بغير قزم كالمطعون والمبطون فيغسل لا نعلم فيه خلافا قاله في المغني ويجب بقاء دمه عليه لامده صلى الله عليه وسلم بدفن شهداء احد بممائهم ودفنه في ثيابه لحديث ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقدر أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم طوى أبو داود وابن ماجه فإن سلب ثيابه كفن في غيرها لأن صفية ارسلت أرسلت النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين ليكفن حمزة فيهما فكفنه في أحدهما وكفن في الآخر رجوا آخر قال يعقوب الشيبة هو وإن حمل فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس أو طال بقاؤه عرفا فهو كغيره يغسل ويصلى عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل سعد بن معاذ وصلى عليه وكان شهيدا وصلى المسلمون على عمر وعلي وهما شهيدان قاله في المغني أقتلوا عليه ما يوجب الغسل من نحو جنابة فهو كغيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد ما بال حنظلة من الراهب إني رأيت الملائكة تغسله قالوا إنه سمع الهائعة فخرج وهو جنب ولم يتسل رواه طيالسي وإن سقط من دابته أو ترد من شاهق أو وجد ميتا أثر به غسل وصل عليه نص عليه لأنه ليس بقتيل الكفار وتأول أحمد قوله صلى الله عليه وسلم ادفلوهم بكلومهم وإن سقط من الميت شيء غسل وجعل معه في أكفانه فعلته أسماء بابنها فإن يوجد إلا بعض الميت غسل وصلي عليه لإجماع الصحابة قال أحمد صلى أبو أيوب على رجل وصلى عمر على عظام بالشام وصلى أبو عبيده على رؤوس بالشام رواهما عبد الله بن أحمد وقال الشافعي ألقى طائر يدا بمكة من وقعة الجمل عرفت بالخاتم فكانت يادى عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد فصل عليها أهل مكة وسقط لأربعة أشهر كالمولود حيا يغسل ويصلى عليه نص عليه لحديث مغيرة مرفوعا والسقط يصلى عليه رواه أبو داود والترمذي وصححه ولفظه والطفل يصلى عليه وذكره أحمد واحتج به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 فصل في الكلام على الكفن وتكفينه فرض كفاية لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته كفنه في ثوبيه متفق عليه والواجب ستر جميعه لقول أم عطية فلما فرغنا القي علينا حقوه فقال أشعرنها إياه ولم يزد على ذلك رواه البخاري سوى رأس المحرم ووجه المحرمة لقوله ولا تخمروا رأسه بثوب لا يصف البشرة ليستره ويجب ان يكون من ملبوس مثله لانه لا اجحاف به على الميت ولا على ورثته ما لم يوصي بدونه لان الحق له وقد تركه وقد اوصى ابو بكر الصديق ان يكفن في ثوبين كان يمرض فيهما رواه البخاري وسند تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض من قطن قاله الترمذي قال الترمذي العمل عليه عند اكثر اهل العلم توضع على بعضها ويوضع عليها مستلقيا ثم يرد طرف العليا من, جانب من الجانب الأيسر على شقه الأيمن ثم طرفها الأيمن على الأيسر ثم الثانية ثم الثالثة كذلك لقول عائشة قفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بض سحولية جدد يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة أو درج فيها إدراج متفق عليه والأنثى في خمسة أثواب من قطن إزار وخمار وقميص ولفافتين لحديث ليلى في ثقافية قالت كنت في من غسل أم كلثوم ابنة النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاتها فكان أول ما اعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقى ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت بعد ذلك في ثوب الآخر رواه أبو داود والصبي في ثوب واحد لأنه دون الرجل ويباح في ثلاثة ما لم يرث غير مكلف والصغيرة في قميص ولفافتين بلا خمار نص عليه ويكره التكفين بشعر وصوف لأنه خلاف فعل السلف ومزعفر ومعصفر ولو لمراه لعدم وروده عن السلف ومنقوش لذلك ولأنه لا يليق بالحال ويحرم جلد لأمره صلى الله عليه وسلم بنزع الجلود عن الشهداء وحرير ومذهب لتحريمه على الذكور في الحياة ويكره تكفين المرأة بالحرير فصل في الصلاة على الميت والصلاة عليه فرض كفاية لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا على أطفالكم فإنهم من افراطكم وقوله في الغال صلوا على صاحبكم وقوله إن صاحبكم النجاشية قد مات فقوموا فصلوا عليه وقوله صلوا على من قال لا إله إلا الله والأمر للوجوب وتسقط بمكلف ولو أنثى لأنها صلاة ليست ليس من شرطها الجماعة فلم اشترط لها العدد وشروطها ثمانية النية والتكليف واستقبال القبلة وستر العورة واجتناب النجاسة لأنها من الصلوات فاشبهت سائرون وحضور الميت إن كان بالبلد فلا تصح على جنازة محمولة أو من وراء جدر وإسلام المصلي والمصلى عليه وطهرتهما ولو بتراب لعذر. لما تقدم ولا يصلي على كافر لقوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم متابدا وأركانها سبعة القيام في فرضها لأنها صلاة وجب القيام فيها كالظهر والتكبيرات الأربعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على النجاشي أربعة متفق عليه وقراءة الفاتحة لعموم حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن وصلى ابن عباس على جنازة فقرأ بأم القرآن وقال لأنه من السنة أو من تمام السنة رواه البخاري والصلاة على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لما يأتي والدعاء للميت لقول صلى الله عليه وسلم إذا صليتم على الميت فأخريص له الدعاء رواه أبو داود والسلام لعموم حديث وتحليلها التسليم والترتيب لما يأتي لكن لا يتعين كون الدعاء في الثالثة بل يجوز بعد الرابعة وصفتها أن ينوي ثم يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على محمد كفي التشهد ثم يكبر ويدعو للميت بنحو اللهم ارحمه ثم يكبر ويقف بعدها قليلا ويسلم لما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال إن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى ويقرأ في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرتين ولا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم سرا في نفسه رواه الشافعي في مسنده والأترم وزاد السنة أن يفعل من وراء الإمام مثل ما يفعل إمامهم وروى الجوز عن زيد بن أرقم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر على الجنازة أربعا ثم يقول ما شاء ثم ينصرف قال الجوز كنت أحسب هذه الوقفة ليكبر آخر الصفوف ويجزئ واحدة عن يمينه قال الإمام أحمد عن عن ستة من الصحابة وليس فيه اختلاف إلا عن إبراهيم ولو لم يقل ورحمة الله لما روى الخلال وحرب عن علي أنه صلى على زيد بن المكفف فسلم واحدة عن يمينه السلام عليكم ويجزء أن يصلي على الميت من دفنه إلى شهر وشيء قليل كيوم ويومين قال أحمد ومن يشك في الصلاة على القبر؟ يروع على النبي صلى الله عليه وسلم من ستة وجوه كلها حسان وقال أكثر ما سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد بن عبادة بعد شهر ويحرم بعد ذلك نص عليه لأنه لا يتحقق بقاؤه على حاله بعد ذلك ويصلى على الغائب النية لصلاته عليه السلام على النجاشين قال في الاختيارات ولا يصلى كل يوم على غائب لأنه لم ينقل ويؤيده قول الإمام أحمد إذا مات الرجل صالح صلى عليه واحتج بقصة النجاشي فصل في حمل الميت ودفنه وحمله ودفنه فرض كفاية لقوله تعالى ثم أماته فأقبره قال ابن عباس أكرمه بعد دفنه ولأن في تركهما هتكا لحرمتها وأذى للناس بها لكن يسقط الحمل والدفن والتكفين بالكافر لأن فاعلها لا يختص بكونه من أهل القرية ويكره أخذ الأجر على ذلك وعلى الغسل لأنها عبادة وسن كون الماشي أمام الجنازة لقول ابن عمر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر يمشون أمام الجنازة رواه أبو داود والراكب خلفها لحديث مغيرة بن شعبة مرفوعا الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها رواه الترمذي وصححه والقرب منها أفضل كالإمام في الصلاة ويكره القيام لها لقول علي رضي الله عنه قام الرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد رواه المسلم ورفع الصوت معها ولو بالذكر والقرآن لحديث لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار رواه أبو داود وسن أن يعمق القبر ويوسع بلا حد لقوله صلى الله عليه وسلم في قتل أحد يحفر واوسع واعمق رواه أبو داود والترمذي وصححا وقوله للحافر أوسع من قائب قبل الرأس وأوسع من قبل الرجلين رواه أحمد وابو داود قال أحمد يعمق إلى الصدر لأن الحسن وابن سيرين كانا يستحبان ذلك ويكفي ما يمنع السباع والرائحه لأنه يحصل به المقصود وكره إذ خار الخبر خاشبا وما مسته نار كاجر تفاؤلا الا يمس الميت نار وقال إبراهيم النقعي كانوا يستحبون اللبن ويكرهون الخشب والاجر ووضع فراشه فراش تحته وجعل مخدة تحت رأسه نص عليه لما روي عن ابن عباس أنه كره أن يلقى تحت الميت في القبر شيء ذكره الترمذي وعلى نبي موسى لا تجعلوا بيني وبين ارض شيئا وصن قوله مدخله القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد والترمذي عن حديث ابن عمر وقال حسن غريب ويجب أن يستقبل به القبلة لقوله صلى الله عليه وسلم في الكعبة قبلت مع هياء وأموتها ولأنها طريقه المسلمين بنقل الخالف عن السلف ويسن على جنبه الأيمن لأنه يشبه النائم وهذه سنته ويحرم دفن غيره عليه أو معه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن كل ميت في قبره إلا لضرورة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كثر القتل يوم أحد كان يجمع بين الرجلين في القبر الواحد ويسأل أيهم أكثر واخذل القرآن فيقدمه في اللحد حديث صحيح وسنحت التراب عليه ثلاثا ثم يهال لحديث أبي هريرة قال فيه فحش عليهم من قبل رأسه ثلاثا رواه ابن ماجه ولدار معناه من حديث عامر بن ربيعة وزاد ووقائم تلقين الميت وستحبل الأكثر تلقينهم بعد الدفن لحديث أبي أمامة فيه رواء أبو بكر عبد العزيز في الشافعي. ويؤيده حديث لقين موتاكم لا إله إلا الله وسئل أحمد عنه فقال ما رأيت أحدا يفعله إلا أهل الشام قال وكان أبو المغيرة يروي فيه عن أبي بكر بن أبي مريم عن أشيخهم أنه كانوا يفعلونه وبالاختيارات الأقوال فيه ثلاثة الكراهة والاستحباب والإباحة وهو عدلها صفة القبر وصيانة القبور وسن رش القبر بالماء لان النبي صلى الله عليه وسلم رش على قبر ابنه ابراهيم ماء وعضى عليه حصبا رواه الشافعي ورفعه قدر شبر لحديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم رفع قبره عن الارض قدر شبر رواه الشافعي ويكره تزويقه وتجصيصه وتبخيره لقول جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجصص القبر و ان عليه و يقعد عليه رواه مسلم زاد الترميدي وان يكتب عليها وتقبيله والطواف به والصحيح تحريمه لأنه من البدع وقد روي أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات والاتكاء عليه لما روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد اتكأ على قبر فقال لا تؤذه والمبيت والضحك عنده والحديث بأمر الدنيا لأنه غير لائق بالحال والكتابة عليه والجلوس والبناء لما تقدم فإن كان البناء مشرفا وجبه هدمه لقوله صلى الله عليه وسلم لعلي لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا الا سويته رواه مسلم والمشي بالنعل إلا لخوف شوك ونحوه لحديث حديث بشير بن الخصاصية قال بينما أنا اماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان فقال له يا صاحب السبتيتين ألقي فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرى ما بهما رواه أبو داود قال أحمد اسناده جيد ويحرم إسراج المقابر والدفن بالمساجد وكذا بناء الرتجد عليها لقول ابن عباس اللعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخدين عليها المساجد والسرج رواه أبو داود والنسائي وفي ملك الغير وينبش ما لم يأذن, ما لم يأذن مالكه والدفن بالصحراء أفضل لأنه صلى الله عليه وسلم كان يدفن أصحابه بالبقيع ولم تزال الصحابة والتابعون ومن بعدهم يقبرون في الصحارة وإن ماتت الحامل حار ما شق بطنها لأنه هدك حرمة متأقنة لإبقاء حياة متوهمة واحتج أحمد بحديث عيشنا مرفوعا كسر عظم الميت ككسر عظم الحي رواه أبو داود ورواه ابن ماجه علم سلامة وزاد في الإثم وأخرج النساء من ترجى حياته بأن كان يتحرك حركة قوية وانفتحت المخارج ولا ستة أشهر فأكثر ولا يشق بطنها لما تقدم فإن تعذر لم تدفن حتى يموت الحمل لحرمته وإن خرج بعضه حيا شق الباقي، لتيقن حياتي بعد أن كانت متوهمة فصل في أحكام المصاب والتعزية تصن تعزيات المسلم لحديث عبد بن حزم مرفوعا ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حول للجنة رواه بن ماجه وعلم بن سعود مرفوعا من عزى مصابا فله مثل أجره رواه بن ماجه والترمذي وقال غريب إلى ثلاثة أيام بلياليهن لأنها مدة الإحداد المطلقة قال المجد إلا إذا كان غائبا فلا بأس بتعزيته إذا حضر فيقال له أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك لأن الغرض الدعاء للمصاب وميته وروى حرب عن زغارة ابن أبي أوفى قال عز النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على ولده فقال آجرك الله وأعظم لك الأجر ويقول هو استجاب الله دعاك ورحمنا وإياك رد به الإمام أحمد رحمه الله البكاء والنقب والنياحة ولا بأس بالبكاء على الميت لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعذب بدم العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم متفق عليه وأخبار النهي محمولة على بكاء معه ندب أو نياحة قال المجد أو أنه كره كثرة البكاء والدوام عليه أياما كثيرة ويحرم الندب وهو البكاء مع تعداد محاسن الميت والنياحة وهي رفع الصوت بذلك برنة لقوله تعالى ولا يعصينك في معروف قال أحمد هو النوح فسماه معصية وخالة معطية آخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم في البيعة ألا ننوح متفق عليه وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمع ويحرم شق الثوب ورطم الخد والصراخ ونسف الشعر ونشره وحلقه لحديث من سعود مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعوة الجاهلية وعن أبي موسى رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم بارئ من الصالقة والحالقة واشاقة منتفغون عليهما زيارة القبور وتسن زيارة القبور للرجال نص عليه وحكاه الناوي عن لقبلي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الموت وللترمذي فإنها تذكر الآخرة وهذا التعليم يرجح أن الأمر للاستحباب وإن كان واردا بعد الحضر بلا سفر لعدم نقله وهي الحديث الصحيح لا تشد رحال إلا إلى ثلاثة مساجد وتكره للسائل أن النهي المنسوخ يحتمل أنه خاص صنب الرجال فدار بين الحضر والإباحة فأقل أحواله الكراها ويعضده حديث ابن عباس مرفوعا لعن الله زوارات القبور رواه آل السنن. قال في الكافي فلما زال التحريم بالنسخ باقيات الكراهه ولأن المرأة قليلة الصبر فلا يؤمن تهيج حزنها برؤية قبور الأحبة فيحملها على فعل ما لا يحل لها فعله بخلاف الرجل انتهى وعنه لا يكره لعموم قوله فزوروها فإنها تذكركم الموت ولأن عائشة زارت قبر أخيها عبد الرحمن رضي الله عنهما ما رواه الأثرم وان اجتازت المرأة بقبر في طريقها فسلمت عليه ودعت له فحسن لانها لم تخبط لذلك وسند لمن زار القبور او مر بها ان يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين و انا ان شاء الله بكم لاحقون ويرحم الله المستخدمين منكم والمستakhirين نسال الله لنا ولكم العافيه اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم الى الاخبار الوارده بذلك عن أبي هريرة ووريدة وغيرهما رواه أحمد ومسلم وقبلوا إن شاء الله للتبرك أو في الموت على الإسلام أو في الدفن عندهم ابتداء السلام ورده وابتداء السلام على الحي سنة لحديث أفش السلام وما بمعنى ورده فرض كفاية فإن كان واحدا تعين عليه لقوله تعالى وإذا حييتم بدحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها وعن عليهم عن يجزئوا عند جماعه إذا مروا أن يسلم أحدهم ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم رواه أبو داود وتشميت العاطس إذا حمد فرض كفاية ورده فرض عين لحديث أبي غريضة مرفوعة فإذا عطس أحدكم فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله وعنه أيضا إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال وليقل اخوه أو صاحبه يرحمك الله ويقول هو يهديكم الله ويصلح بالكم رواه أبو داود ويعرف الميت زائره يوم الجمعة قبل طروع الشمس قاله أحمد وفي الغنية يعرفه كل وقت وهذا الوقت آكد وقال ابن القيم الأحاديث والأثار تدل على أن الزائر متى جاء علم به المزور وسمع سلامه وأنس به. وهذا عام في حق الشهداء وغيرهم وأنه لا توقيت في ذلك انتهى وتأدب بالمنكر عنده وينتفع بالخير قال الشيخ تقي الدين استفاضه الاثار بمعرفه الميت باحوال اهله واصحابه في الدنيا وان ذلك يعرض عليه وجاءت الاثر بانه يرى ايضا وبانه يدري بما فعل عنده ويسر بما كان حسنا ويتالم بما كان قبيحا انتهى ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير باذن الله نلقاكم في مجلس اخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل وصحبه وسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته